The um. هذه بيج الأبيا قلعة المجد العصية ما غير الأب طالبيجي والري الرسائل كيد الكفر الرسائل كيد الكفر أغيري بي انتفاعيه سيفك اليوم ينادي مزقي كفر الاعدي وطروديهم من بلادي شردي جيش البغيه قسري جي خيل المنون والتضين نور اليقين كل الحصون وحصودي راس البقيه كل الحصون وحصودي رأس هذه بيجي الأبيا منك جاءت من الرسائل ان كيد الكفر سائل زلزليهم بالقنابل حاوير بالمدفعيه